أن التائب من أهل أموال الناس لا تصح ثوبته إلا بردها إليه <تصفيق> لقوله فلكم يغوث أموالك ولكن إذا كان لا يعرف صافدان أحيانا يستطع الإنسان من أحد ولا يعرفه بعد ذلك فماذا يصنع نعم نقول يتصدق بها تخلصا منها لا تقربا بها فينويها لمن لصاحبها والله سبحانه وتعالى يعلم بذلك ثم إن جاء صاحبها مرة من المرات نعم فيخيره يقول لك نالك أو أجره إن قال أريد مالي فالأجر للمتصدق يقال اريد دعاء ترى اتوها ل ثم قال الله تعالى وان كان دعصا ما في اسل نعم لا اختلاط المالين المحرم والحلال بان كان على وجه يمكن التمييز بينهما فنعم يعني يمكن التمييز ب... بحيث يكون هذا مثلا بر وهذا رز أو يمكن التمييز بالأجزاء مثل اختلط دهن بدهن فهذا يمكن ميز بعضها البعض أما ذاك ما يمكن ف... فلا طريقة إلى جناب الحرام إلا بجناب الكل قال وَإِنْ كان دُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ أوله تعالى وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَهِ كان المعروف أنها من الأفعال الناقصة التي ترفعوا الاسم وتنصبوا الخبر وهنا نلتمس الخبر لا نجد الخبر إن كان دو عسر فكيف نعرفها؟ نقول كان هذه تامة وإذا كانت تامة فإنها تكتفي قال ابن مالك في الألفية وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص. أقص وذو تمام ما برفع يكتفي هذه تامنا وعلى هذا أنه كان في الماضي وذو فاعل فاعل, فاعل رفع عبد الواوي عنه من أسماء الستة أو الخمسة والجملة هنا شرطية والجواب قوله فناظراتون إلى ما يسار، ونظره مبتدا، خبره محدود، فكيف نقدر هذا الخبر؟ نقدر، فعليكم، ولا فله؟ نعم، أو فالواجب؟ نعم، فالواجب عليكم نظر نظرة، أو فعليكم نظرة؟ أو فله نظرة يصدر لأنه إذا كان الحق له وجب علي أن أفيه الحق طيب وقوله وأن تصدقوا أنا أحب لو نبدأ بالأعراف قبل الشاحن أو لا. طيب وأن تصدقوا خير لكم تصدق هذه فعل مضارئ دخل عليه أن المصدرية فيحول إلى مصدر ويكون التقدير تصدقكم فيكون مبتدا خبره خير لكم وقول إن كنت عامون جمل نقول في عربية كما سبق في قوله إن كنتم مؤمنين أما القراءة في هذه الآية ففيها قراءة في مصر فيها قراءة ما يسرع في ضمن السين فنظرة إلى ما يسرع طيب وقوله أن تصدقوا فيها قراءة وأن تصدقوا وأن تصدقوا أي تتصدقوا لكن قدرمت تأو الصالح طيب يقول عز وجل إن كان ذو عسرة يعني إن وجد ذو عسرة أي صاحب عسره لا يستطيع الوفاء فهناك ثلاثة طرق هناك ثلاثة طرق إما التجاوز عنه وإما الإنضاء إلى ميسرة وإما الربع وإما الربع الربع محرم فما الذي بقي؟ الانذار والإبرة، يعني الإعفاء، وكلاهما ذكره الله. فقال فناظرة إلى ما يسر وأن تصدقوا خير لكم. فأوجب الله الانذار وندب إلى إلى الإعفاء إلى الإعفاء. أوجب الانذار في قوله فناظرة إلى ما يسر. نظرة بمعنى انذار. يعني عليكم أن تنظروا إلى متى إلى ميسرة الميسرة ليست معلومة ليست معلومة قد يوصل في بسنة قد يوصل بسنتين بثلاث قد لا يوصل أبدا فقال يفرق بين الابتداء والاستدامة يفرق بين الابتداء والاستدامة فلو بعت شيئا على شخص فقير وقلت إلى ميسرة فالمعروف عند أكتب أهل العلم أجب إيش انظاره إلى ميسرة إن لم تختار الفسق إن اختار الفسق فلا بأس لكن إلى أن تخذ الفصق في الواجب الإنضاع على أن قول الراجح أنك إذا بعته إلى ميسرة فإن البيع صحيح والتعجيل صحيح لأن هذا مقتضى العقد فإن من باع على شخص يعلم أنه معسر فمقتضى العقد إيش أن ينضر يعني عارف أنه ما يمكن يطالبه الآن فلو قال أنا اشتريه منك والله ما عندي شيء لكن اشتريه منك حتى يغنيني الله الصواب في هذا الصح وقد ورد في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قدم له بض من الشام فقالت له عائشة رضي الله عنها إن فلانا قدم له بض له بز من الشام فلو ارسلت إليه لتشتري ثوبيني إلى ميسرة فهذا يجل على أن مثل هذا جائز على كل حال هذا إن شاء الله يأتي بالفواعد <تصفيق> نعم وكان ذو عثة فنظرة إلى ميسرة وفي قراءة ميسرة بالضم وأن تصدقوا وفي قراءة وأن تصدقوا أرجب الله عز وجل الإنذار إنذار من كان معثرا عكس ما كان متعارفا في جاهلية أن المعصر يزاد عليه في الدين أو يلزم بالتسديد. فقالوا فنظرة إلى ما يسره وقول إلى ما يسره وإن كانت مجهولة لكن هذا هو الواقع لأنه ما دام معصرا فسبب الإنذار موجود أو فسبب غضب الإنذار موجود. فلا يجوز مطالبة ولا طلب الدين منه ثم قال تعالى وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ تَصَدَّقُوا لماذا؟ قيل بالإنظار ولكن فيه نظر وقيل بالإبراء بالإبراء يعني أن تعفو عن الدين خير لكم وهذا هو الصحيح يكون معنى أن تصدقوا بماذا؟ بإبراء المدين من دينه خير لكم من إنظاره لأنكم إذا أبرأتموه بدأت ذمته وإذا أنظرتموه فدمته مشغولة لكنه أمهل حتى يوسر ومعلوم أن الأول أن الأول أولى وأرفق بالمدين وهو الإبراء وإنما كان خيراً للسبب الذي ذكرناه وهو إبراء ذمة المدين فإبراء ذمته حتى يبقى تليم من الدين خير من إنظاره مع بقاء الدين ثم قال إن كنتم تعلمون هذه الجملة الشرطية مستقلة يراد بها الحث يراد بها الحث وقلت مستقلة يعني أنها لا توصل بما قبلها لأنها لو وصلت بما قبلها لأوهم معنا فاسدا أوهم أن التصدق خير لنا إن كنا نعلم فإن لم نكن نعلم فليس خيرا لنا ولا شك أن هذا معنا فاسد لا يراد بالآية بالآية لكن المعنى إن كنتم تعلمون يعني إن كنتم من ذوي العلم ففعلوا أي إيش تصدقوا تصدقوا والمراد في الجملة هنا إيش الحث والإغراء لأن كل ذي علم عاقل فلا بد أن يختار ما هو خير فلا بد أن يختار ما هو خير في هذه الآية فهوائد منها وجوب رحمة الله عز وجل منها منها ثبوت رحمة الله عز وجل ثبوت رحمة الله وجه ذلك أنه أوجب على عباده انظار المعصر وهذا رحمة بمن للمعصر ففيه إثبات رحمة الله عز وجل التي منها أنه ألزم من له الدين أن ينظر المعصر ومنها حكمة الله عز وجل في انقسام الناس إلى موسر ومعصر من الموسر في هذه البداية هي الداعم الداعم والمعصر المديح وحكمة الله عز وجل هذه لا يمكن أن تستقيم أمور العباد إلا بها أبدا ولذلك بدأ الشيوعيون الذين يريدون أن يساوي الناس بدأوا يتراجعون الآن بدأوا يتراجعون لأنهم عرفوا أنهما لا يمكن أن يصلح العباد إلا هذا الاختلاف قال الله عز وجل أهم يقدمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا لو هذا الرفض هل يمكن أن يسخر لنا أحد يعمل لنا ما نريد أبدا تجي العامل و... تقول تعال اعمل عندي وضعتك فلوس وش يقول يقول للمخباتكم من بعامل أنت تعمل عندي نعم تجي التاجر يقول مثلا أولد للتجارة وعطيك كذا وكذا وش يقول أقول اللي عندك عندي، يتنفع وأنت وردت وهكذا فلا يمكن إسلاح الخلق إلا بما تقفضيه حكمة الله عز وجل وشرعه من التفاوت بينهم هذا معثر وهذا فقير أو هذا موسر حتى يتبين بذلك حكمة الله عز وجل وتقوم أهوال العبادة ومن فوائد العاية الكريمة وجوب إنظار المعسر يعني إمهاله وجوب إنظار المعسر لقوله فناظرة ومنها أي من فائد الآية وجوب امتداد إنظاره إلى الميسرة لا إلى شهر ولا إلى سنة ولا إلى أسبوع إلى الميسرة طيب وين طالع مدة الميسرة؟ هاه؟ وين طالع؟ نعم. ومن فائدة الآية أن الحكم يدور مع علته وعدماً وجودا وعدم وعدما. كيف ذلك؟ لأنه لما كان وجوب الإنذار معلنا بالإعسار صار مستمرا إلى أن تزول العلة وهي العسرة حتى يجوز مطالبته وفي عكس ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظل، الغني يحرم عليه المماطلة والدائن تحرم عليه المطالبة إذا كان المدين معثرا لو أن الناس مشوا على تقوى الله عز وجل في هذا الباب لسلمت سلمت أحوال الناس من المشاكل لكن نجد الغني يماطل الدراهم عنده في الدرج أو في الصندوق يعطيه صاحب الحق يقول اقضني حقي يقول بكر يجيهم يجي بكر يقول بعد بكر وهكذا مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مطلو الغني ظل ونجد أولئك القوم الأشحاء ذو, ذو الطمع لا ينظرون المعسر ولا يرحمونه. يقول أعطني وإلا في الحبس. ويحبس فعلًا. وإن كان لا جزء حبسه إذا إذا تقنع أنه معسر لا جزء عن شفته. بل يعذر الدائن إذا ألح عليه في الطلب وهو معسر. يعذر الدائن. لماذا؟ لأن طلبه مع الإعصار معصية. والتعذير عند أهل العلم واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفار نعم ومن فوائد العية الكريمة فضيلة الإبراء فضيلة الإبراء من الدين بقوله وأن تصدقوا خير لكم الإبراء سمنة والإنظار واجب وهنا السنة أفضل من الواجب بنص القرآن وأن تصدق خير لكم أليس كذلك السنة الآن أفضل من الواجب بنص القرآن وحينئذ يرد علينا إشكال وهو كيف نجمع بين مدلول القرآن الكريم هنا وبين قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فإن هذا يقتضي أن الفرائض أفضل من النوافل. أليس كذلك؟ وهذا لا شك فيه أن الفرائض أفضل من النوافل. وإن كان جهلت منا والصفها يعتنون بالنوافل أكثر مما يعتنون بالفرائض. تجد في صلاة النافلة خاشعاً يتدبر ما يقول وما يفعل وفي صلاة الفريضة ها؟ على العكس ينظر إلى الساعة التارة وإلى القلم تارة ويذكر شيئاً نسه فيخزق قلم يكتب براحته حتى لا ينسى وفي النفل تجد خاشعاً متدبراً ما يقول ويفعل وهذا لا شك أنه من جهلنا وإلا فالعناية بالفرائض أولى من العناية بالنواة المهم كيف نجمع بين مدرور هذه العنية الكريمة وبين ما دل عليه الحديث القدس الجواب أن الجمع بينهما هو أنه إذا كان النفل شاملا للواجب شامل للواجب يعني يتضمن الواجب فهو أفضل لأنه صار واجباً وزيادة صار واجباً وزيادة تعرفتم؟ طيب الإبرى يتضمن إنظار ولا لا؟ ها؟ ها؟ هنا فيه إنظار وزيادة أليس ذلك فيه إنظار وزيادة إذن فنقول إنما كان أفضل لأنه مشتمل على الواجب وزيادة ونظر ذلك ما قاله بعض العلماء الوضوء ثلاثا سنة والوضوء مرة واجب والثلاث أفضل من الواجب كيف الثلاث أفضل من الواجب وهي ثنة والواجب فريضة هل الجواب لأن هذه السنة متضمنة للواجب فهي واجب وزيادة قالوا أيضا ابتداء السلام سنة ورده فرض والابتداء أفضل من الرد لقول النبي عليه الصلاة والسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام كيف هذا والحديث ما تقرب إلي عبي بشيء أحب إلي مما فرصت عليه قالوا نعم لأن هذا الرد مبني على الابتداء فصار الابتداء مشروعا لذاته ولغيره لولا الابتداء ما حصل الرد فلما كان الرد مبنيا على الابتداء صار الابتداء هنا أفضل لأنه صار سببا وذاتا فهو سلام ابتدائي وسبب لواجب فأعطي <تصفيق> فضيلة الواجب لأنه سببه وفضيلة الابتداء لأنه ابتدى عرفتم طيب من فوائد الآيات الكريمة تفاضل الأعمال تفاضل الأعمال كيف تقوله خير لكم وتفاضل الأعمال يقتضي تفاضل العامل يقتلس بعض العامل وأن العاملين بعضهم أفضل من بعض وهذا أمر معلوم بالضرورة الشرعية والعقلية أن العامل أن العمال يختلفون لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرهم بالضرر والمجاهدون في سبيلات أموالهم أو في سيد ولا يستوهم لا يستوي. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكل وعد الله الحسن طيب يتفرع على ذلك عندنا الآن من الآية الكريمة أخذ تفاضل العمال يتفرع على التفاضل العامل يتفرع على ذلك تفاضل الإيمان تفاضل الإيمان كيف ذلك؟ لأن الأعمال من الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فإذا تفاضلت لازم من ذلك تفاضل الإيمان. ولهذا كان مذهب كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة. فضيلة العلم، فضيلة العلم، وأن العلم يهدي صاحبه إلى الخير، لقوله إن كنتم تعلمون، بقوله إن كنتم تعلمون. طيب هل يستفاد من الآية الكريمة أن إبراء الغريم يجزء من الذكاء؟ انتبه يعني ما إنسان عليه مئة ريال زكاة يطلب شخص فقيرا مئة ريال وقال أبرأث هذا اليتيم هذا المسكين هذا الفقير أبرأته عن زكاة هل تجزئه أو لا؟ من من الآية من الآية؟ هل تقولون إن الآية تدل على على إجزاء إبراء الفقير عن الزكاة لو قال قائل نعم الآية تدل على أنه نتزل لأن الله سمى الإبراء صدقة وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين فإذا كان الإبراء صدقة وأبراء في الفقير فقد أديه الزكاة ولكن الصحيح أنه لا يزل صحيح أن أقول أهل العلم أنه لا يزل كيف؟ لأن, لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أنتم دفين. وجعل الدين ذكاء للعين هذا من تيمم الخبيث لإخراجه عن الصج والمراد بالخبيث من الرذى ما الحرام أليس كذلك؟ لأن العين ملك قائم بيد المالك يتصرف فيه كيف يشاء. والدين الذي على معسر مال تالف الواقع مال تالف لأن الأصل بقاء الأعسار ولا زواله الأصل زواله بقاء الأعسار يكون هذا الدين بمنزلة المال التالف هلا يصفح عن يجعل هذا المال التالف ذكاة عن العين ولهذا قال الشيخ السامرء رحمه الله إن هذا لا يجزي بلا نزاع إلى نزاع لا يفهم ولو قلنا يجزئ كان كل إنسان له غرما لا يستطيع عن الوفاء يقول أبرأتك ونويتها من الزكاة فتبقى الأموال عنده والديون التالفة الهالكة التي لا يرجع حصولها تكون هي الزكاة هذا لا ينفع، ولهذا لو خيرت شخصا لو خيارت شخصاً فقلت أنا بعطيك عشرة الهيلات أو أحولك على إنسان فقير بالعشرة وش يختار ها عشرة يا الله أهديكم تأملوا قلت لإنسان أنا بعطيك عشرة الهيلات نقدا ولا بحولك على بعطيك فقير وش العشرة ولا يتردد ولا يتردد إذن صارت العشرة بالنسبة للدين من باب من باب الطيب وذلك من باب الردي لو أردت أن تعطيه شخص شاتا سمينة صحيحة وتعطيه شاتا هزيلة مريضة أين الذي يختار الأول هذا نفس الشيء إذن نقول لا يجوز إفراد الزكاة لا يجوز إبراء الفقير واحتساب ذلك من الزكاة نعم لو فرق إنه سيجعلها زكاة عن دين زكاة عن دين إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين فهذا ربما يقول إن هذا صحيح لأن الزكاة لأن هذا الدين الذي أبراهم صار من جنس من جنس المال الذي ذكيت به عنه. بي ثم قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وفي قراءة ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قوله يوما هنا ليس بارثا لأن الفعل واقع عليها لا فيها. والظرف يكون, وق... يكون فعله واقعا فيه لا عليه فاليوم مستقى فهو مفعول به وجملة ترجعون صفة ليوم لأنه نكرة والجمل بعد النكرات صفات وقول ثم توفى نعطوف على ترجعون يعني يوم ترجعنا فيه وتوفرنا فيه ما كسبت وقوله وهم لا يظلمون جملة استنافية جملة استنافية ويحتمل أن تكون جملة حالية لكن الأول أظهر يقول يقول الله عز وجل بعد أن ذكر كثيرا من أنواع المعاملات وردب حذر من هذا اليوم الذي يرجع فيه الخلاق لله عز وجل وهذا اليوم نكره للتعظيم ولم يبين إلا بوصفه وهو قوله إيش ترجعون فيه الله وهو يوم القيامة أمر الله بإتقائه حتى لا نعتدي على أحد لأننا إذا اعتدينا على أحد بظلم فإنه في هذا اليوم الذي نحن محتاجون فيه للثواب سوف يأخذ المظلوم من ثوابنا وقال ثم توفى كل نفس أي تعطى والتوفية بمعنى الاستثى وهو أخذ الحق ممن هو عليه فتوفى كل نفس أي تعطى ثوابها وأجرها المكتوب لها إن كان عملها صالحا أو بمعنى الاستثى وهو أخذ الحق ممن هو عليه فتوفى كل نفس أي تُعطى ثوابها وأذرها المكتوب لها إن كان عملها صالحا أو إن كان عملها سيئا تُعطى الثواب والعقاب نعم ثواب العقاب على عملها وقوله ما كسبت الكسب وما ما عمله الإنسان أو ما حصل له بعمل ما حصل له بعمل يسمى كسب. لو أن الإنسان اتجر وحصل له ربح نقول هذا كسب وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أفضل ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وهم لا الظلم الأصل النقص ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص هذا في الأصل ولكنه استعمل بمعنى أعم فصار الظلم يكون بالنقص وبالزيادة بالنقص من العمل الصالح وبالزيادة من العمل السيء يعني أن الإنسان لا يفقد من حسناته ولا يزاد في سيئات كما قال الله تعالى ومن جاء من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ظلما بزيادة السيئات ولا هضما بنقص الحسنات في هذه الآية الكريمه وجوب الثقاء هذا اليوم الذي هو يوم القيامة يقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه لله لكن بماذا نتقيه نتقي اثارة أوامر الله وتناب نواهي ومن فوائد الآية الكريمة أن تقوى قد تغاف لغير الله لكن تن إذا لم تكن على وجه العبادة فإنها تغاف إلى غير الله يقول اتق فلانا اتق كذا وهذا في القرآن والسنة كثير قال الله تعالى واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا النار التي أعد الكافرين لكن فرق بين التقويين التقوى الأولى تقوى عبادة وتذلل وخضوع والثانية التقوى وقايا فقط ياخذ ما يستقي به عذاب هذا اليوم أو عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم اتقي دعوة المظلوم فأضاف, فأضاف التقوى هنا إلى الدعوة واشتهر الناس اتقي شر من أحسنت إليه اتقي شر من أحسنت إليه لكن هذه التقوى المضافة إلى المخلوق ليست تقول عبادها الخاصة بالله عز وجل ومن فوائد آية الكريمة إثبات البعث بقوله ترجعون إلى الله ومن فوائدها أن مرجع الخلائق كلها إلى الله حكما وتقديرا وجزاءا فالمرجع كله إلى الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى لكل شيء ومن فوائد الآية الكريمة إثباثوا قدرة الله عز وجل وذلك بالبعث فإن الله تعالى يبعث الخلائق بعد أن كانوا طميماً وتراباً ومن فوائدها الرد على الجبرية ها؟ لا قبلها والتق يوما لأن الأمر بالتقوى لو كان الإنسان مذورا لكان من تكليف ما لا يطاق لذك ذلك <تصفيق> ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يوفى يوم قيامه إلا عمله لقوله ثم توفى كل نفس ما فسده واستدل به بعض العلماء على أنه لا يجوز إهداء القرب من, من الإنسان يعني أنك لو, لو عملت عملا صالح لشخص معين فإن ذلك لا ينفعه ولا يستفيد منه لأن الله قال هو فكل نفس ما كسبت لا ما كسب غيره فما كسبه غيره فهو له فلو أن الإنسان عمل عملا صالحا يريد أن يكون لأبيه أو أمه لا الأب إلي أن يكون لأخيه أو عمه أو خالد أو صديقه فإن ذلك لا ينفذ من ذلك استثنى من ذلك الأولاد قالوا لأن الأولاد من الكسب ولأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة التي قالت إن أباها لا على راحلة أبا حج عنها قال نعم وفي الأخرى التي قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفعل عنها قال نعم قال وهذا لأن الأولاد من من الكس فأجز العمل الصالح منهم عن آبائهم وأمهاتهم طيب وأما الدعاء للغير إذا كان المدعو له مسلما فإنه ينتفع به بإجماع المسلمين بالنص والإجماع النصف والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ها ولمن ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولم يذكر الله ولم يذكر الله ذلك عنهم إلا وهم لأن مدعولهم ينتفعون به وأما الإجماع فإن المسلمين كلهم يصلون على الأموات ويقولون في الصلاة إيش اللهم اغفر له ورحمة فهم مجمعون على أي أنه ينتبع بذلك طيب وهذه المسألة فيها خلاف بين آهل العلم خلاف طويل عريق والراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد في هذه المسألة أنه يجوز للإنسان أن يعمل عمل الصالح بمن شاء من المسلمين إلا ما كان فريضا فإنه لا جوز أن يجعله لغيره لأنه مفروض عليه هو بنفسه فلو توضع الإنسان لصلاة الظهر ونوى أن يكون الوضوء لأبيه فإن ذلك لا يجب ولا يصح، لأنه مفروض عليك أن فرضا، فالفرائض لا تودى لأحد النوافل يجوز إهداؤها لأن تعمل تنوي بعملك هذه النافلة أنها لفلام ولكن هل هذا أمر مطلوب ومشروع أن يفعله الإنسان أم هو من الأمر الجائز الذي لا نقول إنه بدعة ولكن لا نحبذه الثاني فنحن لا نقول إنه مشروع ولا نقول إنه بدعة وإنما نقول هو من الأمر الجائز والدعاء أفضل منه الدعاء أفضل منه الدليل على أن الدعاء أفضل من العمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من فدقة جارية أو علم انتفعوا به أو ولد صالح يدعو ولم يقل يصلي له أو يتصدق أو يصوم أو ما أشبه هذا وأرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء خاصة تري على أنه أفضل، وهو كذلك. ومن فوائد الآيات الكريمة، من فوائد الآيات الكريمة، أن الصغير يكتب له الثواب. تأخذ النين، كل نفس من العموم. لو قال قائل ويكتب عليه العقاب ها؟ نقول لا يظلمون إيه إيه نعم نقول أولا إن إن السنة جاءت رفع القلم يعني كذا وأيضا قال وهم لا يظلمون والصبي لو رقب لكانت ذلك ظلم لكن لو قال قائد نشوف، لو قال قائد إن, الص... إن السيئات الصبي لا تدخل هنا بل ولا سيئات الفبيل لأن الله قال لا يكلف الله نفساً لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ففرق بين العمل الصالح فقد ما كسبت والسيئ قال عليها ما اكتسبت لو قال القائل إن كسبت هنا أخرجت اكتسبت نقول ما صح نقل... لا يصلح لا. لأن الله تعالى قال سيصيبهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بالمجرد فجعل السيئات كسبا دار السيادة كسبا لكن فائدتها في آية البقرة قيل إن فائدتها لطية يعني من أجل تنويع اللطف كسب واختسب، يعني لو لو لو كانت الآية لها ما كسبت وعليها ما كسبت نعم صار فيها شيء من القلق لكن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت والمعنى واحد لكن اختلفها في إيش في اللطف وقيل بينهما فرق وذلك لأن الكسب قد يكون من فعل الإنسان وقد يكون من فعل غيره فلو وهب لك هبة فهي كسب أما الاكتساب فهو ما عالج الإنسان الوصول إليه ويكون لا يكتب عليه إلا ما فعله مباشرة دون ما حصل من غيره ولهذا قال الله تعالى ولا تذروا وذره وزره اخرى وان تدعم مثقل الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب لو قال قائل لقريبه يا فلان أنت شربت الخمر قال نعم قال اسمك علي يا فلان أنت سرقت قال نعم اسمك علي يا فلان أنت فاعل الفاحشه قال نعم قال اسمك علي يا فلان الثالث أنت أشبت بالله قال نعم قال اسمك علي ها هي المهم يحفظ عليها ثان منها دولي أبدا ولا واحد منها الشرك وما دونه ما ما يلحق نعم قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين أمت سبينا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكالبون نعم يا شي أحمد نعم أي نعم نعم نعم يقول لأن المعنى انقطع عمله الذي هو عمله ولهذا أضافه إلى نفسه ولم يقول انقطع العمل عنه لو كان لفظ الحديث انقطع العمل عنه يقول ما يصل لأي عمل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمله هو نفسه ينقطع إلا من ذلك. نعم ما تواليه قد حجر ويأتي كان هذا العمي ما هذا يحجر يحجر يريد أن يحجر إذا يتحجر أن يحجر عمي أرث المناقف وأرث الحجر صحيح أفضل أمودع. يعني شابك بأداه البريرة؟ هو شاب شيء <تصفيق> إذا كان يظن أنه قد أخلى بالفريضة فالظاهر هنا أنه نرجح أن يحج عنه أما إذا كان يريد أن يحج عنه وهو يعرف أنه قد أدى الفريضة على الوجه الأكمال حسب الاستطاعة فنقول أن الدعاء أفضل والله العظام إذا وفقوا برجل عالم صالح انتفعوا نعم. بعض إن يقول لا السلام يعني نعم, نعم, نعم, نعم. أما الأول وأن ليس الإنسان للمساء فصحيح مات إلا مساء فسعب غيره ليس له. لكن إذا أراد الغير أن يجعله له يعني بمعنى إن ما يمكن إن إنساء غيرك يوخذ منه وتعطي إياه لكن إذا إذا, إذا, إذا إذا أعطاك ما في معنى كما لو قلت ليس لك إلا ما تملك من المال وجاء سوا سوى أعطاك من المال وأيضا أما أما الأكثر على ما ورد فيقال التي وردت قضايا أعلام أعيان لو كانت أقوالا من الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا نعم نتقيد بها لكن قضايا أعيان جاءوا يسألون الرسول ففعل كذا وقال نعم يجزي وهذا مما يدل على أن العمل الصالح للغيد يجزي الواقع لأننا ما لنا ما ما نتري لو جاء أحد وقال يا صلى الله عليه وسلم ركعتين لأمي أو لأبي أو لأخي ما ندوسه من أجواض أما لو كان هذا أقوال بأن قال من تصدق لأبيه أو لأمه أو لأخيه وما ما ذلك لقلنا إن هذا قول و ونقصر عليه أما أناس يسألوننا ما ندل لو جاء مثلا ألف واحد يسأل كل واحد يسأل عن عمل هل الجواب المتوقع الذي نظن أن الرسول سيقول نعم سيقول نعم أما من عمل عمل ليسأله الله ورسوله فنقول نعم هذا هذا ما عمل عمل عليه الله ورسوله هذا عمل عملاً عليه أمره ورسوله أخلص لله واتبع رسول الله لكن أرابع أن ينفع به شخص مسلم أصلاح ذي نعم لا أشبع هو أن يكون نيابة أو إهداء إهداء ما في مالك نعم, نعم نعم يصلي ويقول اللهم إني نوة هذه الصلاة لأبي توابها لأبي أما أن يقول لأبيه ننبف راشك وأنا بصلي عنك لا من باب التوعية على الوكالة نعم نعم نعم نعم حج أبطا الله عن الجراء على هو على النمو إبادة وهو ولهذا لو أنك ذهبت وثبيت اللهم ولبيت وطفت ولم تتكلم بأي دعوة وسعيد ولم تتكلم بأي دعوة وكل الأشياء فعلت الذكر دون الدعاء إذا الحج وإلا ما يجب يجب نعم لا أن الرجوع إلى الله عز وجل نعم الحكم أعم الحكم أعم يعني إن الله عز وجل يحكم بالشيء فيقع والتقدير تقطير في الازل السابق سابق نعم حسين نعم نعم نعم ما لا ما لا شك إن الدعاء عبادة لأن الإنسان إذا إذا رفع يديه الله يسأله فهذا تعبد وتذلل لكن عندما يطلق الدعاء في المراد به دعاء المسألة عندما يطلق لكن دعاء المسألة من العبادة إيه هذه بعض العامة إلى صار الميت يشتهي هذا النوع من الطعام في العادة، فهم يقدموه يقول هكذا بيديهم عليه، اللهم اجعل ثوابه فلان، هذا لا لاشك من البدء، هذا من البدء، لأنهم لأنهم يظنوا والله أعلم إنه ما دام يحبه يبي يفضه إذا كم مثلا جيش ولحم ويحب الجيش واللحم نعم وقال الله ما جثا فلوه ها إنه يجي بجبر جيش اللحم ها ها أنا أشوف الناس العام إيه إيه والله هو ما في الشكل إنه على حصله ما ورد عن السلف لكن لو قالوا إحنا نبي نفعله لأن لأن أكلنا إيوس صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا أنفق على نفسه فهو صدقة وعلى زوجته فهو صدقة نبي من هذا من هذا الباب أي نقول هذا ثواب الله لكن ما ما ينبغي أن يفتح هذا الباب ما يفتح هذا الباب أمام العام ما ها باله الآن بعض الناس بعض الناس يعتمد على غيره في مثل هذا المسألة إذا قال وأنا ما توصي قال عيالي هم عشاور حجتي العامة. الله أكبر. أين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّم تقطّع. روانا لنا انتهينا من كل شيء من سبب، من المناقشة والفواعل. طيب، هذه الآية الكريمة أطول آية في كتاب الله، وهي كما تشاهدون في المعاملات بين الخلق. وأقصر آية في كتاب الله، ثم نظر، لأنها ستة أحرف، نعم، هنا، نعم. لا الفروج الهجائي هذه عظم فيها أقصر من طهاب، نون، صاد، لكن نية ال الفروض الغير هجائية، ثم نظر، إذا ناقول آية آية في الجين. وأقصر آية ثم نظر وأج وأجمع آية للحروف الهجائية كلها آيتان في القرآن فقط آيتان في القرآن جمعتا جميع الحروف الهجائية نعم هذه واحدة محمد رسول الله الذي معه إلى آخر الآية هذه جمعت جميع الحروف الهجائية، نعم. ثانية، <تصفيق> <تصفيق> نعم. <تصفيق> ثم أنزل عليكم في هذه عمران من بعد الغني أمة أنواع. هذه فيها جميع الحروف الهجائية. لكن الآية التي معنا مع طولها لا تشتمل على جميع الحروف الهجائية. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بجيه فبقى لنا أن تخطيع الحكم بالنجاء يدل على العناية به لأن النجاء للتنبيل ولا ينبه إلا على سيء هام وتقدم لنا أيضا أنه إذا وفقها الخطاب والمجدين فإن فيه فرع أول عامل أقوى يسك الله ربه وما يقص منه Täynnä on, الذي on olemassa yksi, joka on yksi, لا on yksi, joka on yksi, joka on yksi, joka on لم ولا يعبشها لا إذا ما نور ولا تسمع ما تكثو صغيراً أو كئيباً. بس عود بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّن فكتو. أظن أننا انتهينا من كل شيء من السابق من المناقشة والفوائد. طيب هذه الآية.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 أظن فيها أقصر من طهض نون صاد لكن ننيد الحروف الغير هجائية ثم نضع إذن أطول آية آية الدين وأقصر آية ثم نضع وأجمع آية للحروف الهجائية كلها آيتان في القرآن فقط آيتان في القرآن جماعتها جميع الحروف الهجائية نعم بالأمام. هذه واحدة محمد رسول الله الذي نمعه إلى آخر الآية هذه جماعة جميع الحروف الهجائية نعم ثانية <تصفيق> نعم <تصفيق> ثم أنزل عليكم في آله عمران من بعد الغم هذه فيها جميع الحروف الهجائية لكن التي معنا مع طولها لا تشتمل على جميع الحروف الهجائية يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديه سبق لنا أن تصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به لأن النداء للتنبيه ولا ينبه إلا على شيء هام وتقدم لنا أيضا أنه إذا وجه الخطاب للمؤمنين فإن فيه فوائد أولا الإغراء والحث كأنه ناريهم بصفة إيمانهم الذي يحملهم على امتثال الأمر واجتناب النهر ثانيا أن الالتزام بهذا من مقتضيات الإيمان ثالثا أن المخالفة فيه مما ينقص الإيمان هذه الثلاثة غائد فيما إذا وجه الخطاب إلى من إلى المؤمنين ويذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك يعني استمع لها فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينوا والإيمان في اللغة أخص من التصديق، لأنه إيمان تقول آمنت له، والمخبر به تقول آمنت به، نعم. يا أيها الذين آمنوا، إذن الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإدعاء للقبول. قبول إيش قبول الخبر وقبول الحكم أيضا أقبل أن هذا فرض أو أن هذا سنة أو ما أشبه ذلك والإذعان يعني الاستسلام والانقياد فمن صدق بدون قبول فليس مؤمن. فأبو طالب مثلا مصدق برسالة النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يكن مؤمنا لأنه لم يقبل ولم يذعن نعم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه تداينتم هذه تدل على فعل واقع من اثنين مثل تشارك وتقاتل وتساب وتخاصم وما أشبه ذلك أي إذا داين بعضكم بعضا والمداينة تطلق على الدين المعروف وعلى المكافآت من صنع عليكم معروفا فكافئوه وكما تدين تدان فلهذا أكد بقوله بدين حتى يخرج المكافآت يعني إذا أعطيتُك وأعطيتَني هذا مداينة لأنني عملت وكوفيت وهؤلاء عليه تنزل قولهم كما تدين تدان لكن لما قال بدين رفع هذا الاحتمال. وصل المراد ما يثبت في الذمة يعني إذا تعاملتم معاملة فيها دين والدين كل ما يثبت في الذمة وضده العين فإذا بعتك هذه الحقيبة بهذا المسج هذا دين ولا غير دين هذا عين ليس بدين وإذا بعتك هذه الحقيبة بعشرة ريالات لم أعينها فهذا عين دين المبيع عين والثمن دين ضين. يقول إذا تدينهم بدين إذن الدين كل ما ثبت في الذمة فهو دين ثمن المبيع الذي لم يعين دين الأجرة دين القرض دين الصداق دين المهم كل ما ثبت بالذمة فإنه دين خلاف للمفهوم من الدين عند العامة عند العامة أن الدين هو التورق تورق وليس كذلك بل التورق فرض من أفراد الديون. فالدين إذن كل أتم كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو أجرة أو صداق أو قرض قرض يعني سلة أو غير ذلك. وقوله إلى أجل مسمى أي إلى غاية محدودة الأجل الغاية التي ينتهي إليها الشيء مسمى يعني معين محدود مثل بعت عليك هذا الشيء بعشرة ريالات إلى شهر رجل